نحن نرص صفوفنا بقوة وصلابة لمواجهة هذه التحديات في كلها التي لا تواجه فقط الشعب الفلسطيني ولكن تواجه أمتنا العربية من المحيط إلى القليل